هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير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 ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله بيراث السماوات والأرض لا يستوي منكم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 وضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم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 وَأَزَلْنَا الْحَديدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يُصُولُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي دُرْدِيَةٍ مَنْ نُبُوَةً وَالْكِتَابَ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 ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا بتغاؤر رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجراهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله اتقوا الله وامنوا برسله ياتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم